أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين قد يكون الحق معنا لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين وقد يكون الباطل مع غيرنا لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق وحينئذ ينزول الحق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 لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت www.mohamedhassan.org يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وايها الاخوة الاحباب الكرام الاعزاء وقدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا واسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته. انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله في رحاب الدار الاخرة. سلسلة علمية كريمة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والاسلوب الوعظي. الهدف منها تجديد الايمان بالله جل وعلا واليوم الاخر وتذكير الناس بالآخرة في عصر فقط فيه المادية والشهوات وانحرف كثير من الناس عن منهج رب الارض والسماوات ليتوبوا الى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فات قبل ان تأتيهم الساعة ضغطة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونحن اليوم بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده مع اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وكنا قد انهينا الحديث في اللقاء الماضي عن الصراط وصفته واحوال الناس في المرور عليه كما بين لنا ذلك الصادق المصبوك الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر اي الصراف قيل وما يا رسول الله? قال دحب مزلة. اي موطن تزل فيه الاقدام ولا تثبت. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط قيل ما الجسر يا رسول الله? قال دحب مزلة. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك والحسك نوع من انواع الشوك ينبت في جزيرة العرب. والخطاق والكلوب معروفان. وهو حبيدة معكوفة يخطف بها الانسان ما يريد. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فيمر المؤمنون على الصراف كطرف العين. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فماك مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم وحديث اليوم باذن الله تعالى عن نار جهنم اعاذنا الله وإياك من حرها انطلاقا من منهج القرآن في الترهيب بعد الترغيب كما في قول ربنا جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير. وكما في قول الله جل وعلا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليف. فانطلاقا من منهج القرآن الكريم في الترهيب بعد الترغيب وامطلاقا Extension法 into Freddie'dahil� في ان الجنة والنار مخلوقتان لا تديدان ابدا ولا تفنيان وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل ان يخلق الخلق وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل ان يخلق الخلق فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده والنار عذاب الله يعذب بها من يشاء من عباده ولقد خلق الله لكل منهما اهلا فمن دخل الجنة فبفضله ورحمته ومن دخل النار فبعدله وحكمته وما ربك بظلام للعبيد وحتى لا ينسح بذساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا كعادتنا، فتعالوا بنا لنركز الحديث في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية. اولا صفة النار. ثانيا شدة عذاب اهل النار. ثالثا اهل الخلود واهل الخروج. رابعا كيف النجاش من النار فاعروني القلوب والاسماع فان هذا اللقاء من الاهمية والخطورة في هذا الزمان بمكان والله أسأل ان يحرمنا وياكم على النيرات وان يجعلنا وياكم من اهل الجناد انه ولي ذلك والقادر عليه اولا وفق النار احبتي في الله هل وقف احدكم يوما امام حريق هائل مروع قد شب في بئر من آبار البترول او شب في حقل من الحقول او شب في مصنع من مصانع الغاز او حتى قد شب في بيت من بيوتنا وانطلق رجل من ساكني هذا البيت في عودته فرأى هذا الحريق الهائل فتذكر امرأته وتذكر اباه وتذكر أمه وتذكر ثمار قاده وثمرات أسبابه تذكر أولاده وأراد أن ينطلق في هذا الحريق المدمر لينشل أهله أو لينكذ ولده وسرعان ما انطلق ولكنه عاد القهقرى ليبتعد بعيدا بعيدا عن لفح النار ودخانها ولهبها هل